الله الرحمن الرحيم متفق لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وَمَعْلُومُ بما تعملون بَعْضِيْنَ وَلَقَدْ سَمَّوْنِي وَأَرَبَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرْتُمْ فَأَنْبَأْتُهُمْ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 ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فباقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا لا نعم الذين كفروا وَبَعَثُوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لكن بما نلون قضيل يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم موت ومن يؤمن بالله ويحمل صالحا يكثر عنه سيئاته ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأضيع الله وأضيع الرسول فإن توليتم فإنما ولا رسول وعلى الله الَّذِي تَدَكَّنَ Pani Przewodnicząca! Panie فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Panie <رحيم> إِنَّمَا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْتَ خَيْرًا حَنَفِهِ فارض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم والشهادة العزيز الحكيم